بسم الله الرحمن الرحيم الف لام احسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتن الذين من قبلهم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 وَوَصَيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنَ وَإِنْجَاهَدَكَ وَوَصَيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنَ وَإِنْجَاهَدَكَ لِتُشْرِكَ بِمَا لِيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمُ فَلَا تُطْعَهُمَا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 فإذا أُوذِيَ في الله جَعَلَ فِتْنَةً نَاسِكَ عذاب الله ولئن جاءن صمّ من ربك لا يقولن إن كنا معكم أو ليس الله بأعلم بما في صدور العالمين ولا يعلم الله الذين آمنوا ولا يعلم الله الذين آمنوا ولا يعلم من المنافقين وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا يتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء إنهم لكاذبون وليحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم وليسألون يوم القيامة عما كانوا يفترون ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم ألف سنة فلبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عاما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 معجزين في الأرض ولا في السماء، وما لكم من دون الله من ولي، وما لكم من دون الله من ولي، ولا نصير، والذين كفوا بأيات الله.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 ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعم بعضكم بعضا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين فآمن له لوط وقال إني مهاجر إلى ربي إِنَّهُ هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمْ النُّجُومَ وَالْكِتَابَ وَآتَيْنَاهُ أَجْرَهُ وَآتَيْنَاهُ أَجْرَهُ فِي الدُّنْيَا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 فإنكم لتأتون الرجال وتقطعون السَّبِيلَ وتأتون في ناديكم المنكر فما كان جواب قومه إلا أن قالوا ائتنا بعذاب الله إن كنت من الصادقين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 بهم وضاق بهم ذرعا وقالوا لا تخف ولا تحزن إن منجوك وأهلك إن لم رأتك كانت من الغابرين إن مازلون على أهل هذه القرية رجزا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون ولقد تركنا منها آية ولقد تركنا منها آية بينة لقوم يعقلون وإلى مدين أخاهم شعيبا فَقَالَ يَا قَوْمَ عَبُدُ اللَّهِ وَرَجُ الْيَوْمَ الْآخِرَ وَلَا تَعْثَوْ فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ فَكَذَبُوهُ فَأَخَذَتْهُ مُرْجَ فَتُفَ فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ وَعَادَوْ وَثَمُودَ وَقَدْ تَبِينَ لَكُم مِمْ مَسَاكِنِهِمْ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 وَأَلَقَّ اللهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِلْمُؤْمِنِينَ أُتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ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 وَإِلَهُنَا وَإِلَهُكُمْ وَاحِدٌ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ وَكَذَلِكَ أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابِ فَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَمِنْ هَا أُولَئِ وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا الْكَافِرُونَ وَمَا كُنتَ تَتْلُو مِنْ قَبْلِهِ مِنْ كِتَابٍ وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكِ إِذَا لَرْتَابَ الْمُبْطِلُونَ بَلْ هُوَ آيَاتٌ بَيْنَاتٌ في صدور الذين أوتوا العلم وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون وقالوا لولا أنزل عليه آيات من ربه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 والذين آمنوا بالباطل وكفروا بالله أولئك هم الخاسرون ويستعجلونك بالعذاب ولو لا أجل مسمّ الاجابهم العذاب ولا يأتينه ولا وليأتينهم بغتة وهم لا يشعون يستعجلونك بالعذاب وإن جهنم له بالكافرين يوم يغشاهم العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم ويقول ذوقوا ما كنتم تعملون يا عبادي الذين آمنوا إن الأرض واسعة إن الأرض واسعة فإيا يفعبد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 نعم أجر العاملين الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم اللهم يرزقها وإياكم وهو السميع العليم ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر وسخر الشمس والقمر ليقولن الله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 وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ نَزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِ مَوْتِهَا لَيَقُولُنَّ اللَّهُ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 أو كذب بالحق لما جاءه أليس في جهنم مثوى للكافرين والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا